نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبكميك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم قسمنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بك علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائك وأبصارنا وقواتنا أبدا ما ألقيتنا واجعلنا الوارث من يا رنا وبرنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك ووزايم مغفرتك والعزيمة على رش والغنيمة من كل برد والسلامة من كل إسف والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين اللهم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا يا رب العالمين اللهم اغفق لي أمرنا لما تحب وترضى اللهم اغفق الله من الأقوال والأعمال والأفعال يا رب العالمين اللهم احفظهم بحفظك وتظلهم برعايتك يا رب العالمين اللهم كل جنودنا المرابطين على حدود بلادنا اللهم سدد رأيهم وصوب رأيهم وأحكم دماءهم وتقبل موتهم. لا كل جه قدير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم لهم وعافهم وعفوا عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ولا الضوء الأبيض من التنس اللهم جازهم بالحسنات إرسانا وبالسيئات عفواً وصفاً وقفرانا اللهم اجعل وجوههم من الوجوه الناظرة إلى ربها ناظرة ولا تجعلها من الوجوه الباسرة التي يظن أن يفعل حتا والسور اللهم انس على قبورهم شاني برحمتك يا رب العالمين اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا و اغفر لنا وترحمنا للكولن من الفاسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة